أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م بسم ا ل ل الرحمن الرحيم ه ت ب ا ر ك ا ل ذ ي نزل ل ا ف ر ق ا ن على عبده ل ي ك و ن للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و خلق كل شيء و خلق كل شيء فقدره تقدرا ي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 فلا يستطيعون س ب ي ل ا تبارك الذي إ ن شاء جعل لك خيرا من ذ ن ب 「私の力を借りてく م さい」 「唯一の唯一の唯一の唯一の ا 一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一の唯一 「もう一 ه も」 م ع و س م ع ه النابلسي ر ا إذا ر أ ت ه م من م الاسلاميه سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا م ق ر ن ي ن دعوه نعلك ثبورا 「なぜならば」 م ك ا ن بعيد سمعوا لها ت غ ي ض وزفيرا واذا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوهنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا و, و ا ح د ة و د ع و ا ثبورا كثيرا وإذا ألقوا منها م ك ا ن ضيقا م ق ر ن ي ن دعوا هناك ل ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا و ا ح د ة وادعوا ثبورا كثيرا ق ل ل ا ذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون قل هذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل هذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون من عبادك المتقين ودخلنا ا ل ج ن ة قلى ذلك خ ي ر قلى ذلك خ ي ر أ م ج ن ة ا ل خ ل د ا ل ت ي و ع د ا ل متقون كانت لهم كانت لهم ا ج ع ل ه ا لنا يا رب العالمين ا ج ع ل ه ا لنا يا رب العالمين و ق ف ر ل ن ا ذنوبنا قل اذلك خير, خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ق ل ن ذلك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم, لهم جساء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ ن ت م فيقول أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء ام هم أ م هم ضلوا السبيل ويوم يحشرهم اللهم ارحمنا يوم الحشر ولا تجعلنا من هذا الصنف اللهم لا تجعلنا من الذين يعبدون من دونك 私たちはこのように思い出してくれているのであなたは私たちの思い出を知ってくれているのであなたは私たちの思い出を知っ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 私たちは今日の夜を楽しむことにしています。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 وجعلنا ب ع ض ك م ل ب ع ض ف ت ن ت ن ا ب ر و وكان ربك ل س ي ل ل ا ل و م ا ل ا يرجون ل ا ن ا لولا وقال الذين لا يرجون ラパディスタクバ ر フィーンフュシ ئ ワータ ا トウォンケビーラー。<ت ص في ق> موسوعه للمجرمين ي النابلسي للعلوم ا ن ع م ل ف ا ع ل ن ا ه ه م ي ه 私は思うべき ا, أ よく知っだけい الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة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 ت شركه ا ل ه س ى شركه د ع و ي و غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي 「やおいがたやおた ليتني لم ت خ ذ م ا ا, ا, أ, ذ ا خ ل ي ل شركه ا ل ه ل ى ل ر ك ه د ل ن ي عن ا ل ذ ك ر ب ع د إ ذ ج ا ن ي و ك ا ن ا ل ش ي ط ا ن للإنسان خذولا